بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك ايات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا فإذا كنا ترابا إننا لفي خلق جديد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 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد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 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّقَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هل يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هل تستوي الظُّلُمَاتُ والنور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 والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم, ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقواه وَأَنفَقُوا مِمَّ رَزَقَنَاهُمْ سِرَّهُ عَلَانِيَةٌ وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ أُلَاءَكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِنَ وَأَزْوَادِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقَبَ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلِّ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُلَاءِكَ لَهُمُ الْلَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه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 أَمْ حَيِينَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم اخذتهم فكيف كان عقاب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض مِنَ بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد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 تلك عُقَبَ الَّذِينَ اتَّقَوَّ وَعُقَبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ من ينكر بَعْضَهُ قل إنما أمرت أن اعبد الله ولا أشرك به إليه واليه وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاء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 أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه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 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عندهم علم الكتاب